هل أتى عَلَى على حِينٌ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خَلَقْنَا خلقنا مِنْ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هَدَيْنَاهُ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكر فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا